تَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِغْيِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْحَقِّ ۖ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِغْيِ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ ۖ أَفَأَنتُمْ كَارُونَ وَأَخُوهُ وَمَن يتبعُهُم مِّن استعينوا بالصبر والصلاه واستعينوا بالصبر والصلاه وان انها لكبره الا على الخاشعين الذين نظنون انهم على وَاتَّقُوا يَوْمًا لَّا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئًا وَاتَّقُوا يَوْمًا لَّا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئًا وَاتَّقُوا يَوْمًا لَّا تَجْزِي نَفْسٌ ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عذر ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يسومونكم سوء يُنَأْبَنَاءَكُمْ يُذَبِّحُونَ أَبَنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَ وَإِذْ قَطَنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَإِذْ أَطْلَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَقَضَيْتُ الْعَذَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ وَإِذْ أَمَّاغْتُكُمْ مَعْثَرْنَا عَنْكُمْ ثُمَّ أَعْثَرْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكُمْ ذلك وَإِب آتَينا مسًا كِتدَالفُطَ وَإِبْ آتَينا موسَن